No. them <laughs> Panie Przewodniczący, Panie wa man kafara fa inna نبت فيه من كفر في وَلَقَدْ آتَيْنَا نُكُمَانًا حِكْمَةً أَنِسْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَسْكُرُ فَإِنَّمَا يشكر so no, no, no. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ولي حميد قَدْ أَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْشَفُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن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 أين الإنسان بوالديه؟ حملته أم وجن على وجن وفصاله في عامين. وصلي الله وكبر الله وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه <تصفيق> ثم إلي on أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله. Yeah. yeah. لفضيله <تصفيق> من محمد إن ذلك من عزم من عزم الأمور يا أقل الصلاة وأمر بالمعنى. لا تصائر خدك للناس ولا تصائر خدك ولا تصعر فتك للناس الناس ولا تمشي في الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا ك للناس ونتمشى في إن الله ما يحب أصوات لصوت الحميد ألم تروا أن الله سطر لكم ما في السماء من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا من Come on, Siedzącym się zabijał, بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات سبعة أمحر ما نفيد سمي يوم بصين ترى